اثنان استمع الجمل واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. لا آكل كثيرا في العشاء. آكل الكعك بعد العشاء. يوجد في العشاء كفتة مع سلطة. لا تأكل الخبز كثيرا. اللحم لذيذ جدا. السمك مفيد للصحة